يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 يا er الذين alladine, لا يسخر قوم من قوم er kommet til mig, jeg er ولا نساء من نساء, er يكون خيرا منهم.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 يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه و لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَدَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ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 118. وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 119. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون